التسجيل الثامن استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف العقيدة باء التسليم تاء شعبة س يقترن